كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا أنا بل لكم ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبوا أبا جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نريك بعض الذين عذبهم أو نتعد فإنك فإلينا يرجعون.